لآن ل ا ر م و ا ل ع ه النابلسي ح م للعلوم الاسلاميه د ي ي ن إ ك وإياك نعبد ن ع ي ن اهدنا ا ص ر ط ا ل ت م غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم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 ل و أنزلنا ه ذ ا ا ل ق ر آ ن على ج ب ل ل ر أ ي ت ه خاشعا للعلوم ل ث ا ل ن ض ر ب ه ا ل ل ن ا س ل ع ل ه م ي ت ف ك ر و ن 「ああいうことは何なのか」 الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار, العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور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 وإذا ا ل ك و ا ك ب انتفرت و إ ذ ا ا ل ب ح ا ر فجرت وإذا ا ل ق ب و ر ب ع ث ر ت ع ل م ت ن ف س م ا ق د م ت وأخرت ي ا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن م ا غرك بربك ا ل ك ر ي م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 برار لفي ع موسوعه إ النابلسي ف جحيم يوم الدين وما للعلوم ن ه ا ا ب ب غ ئ ي الاسلاميه ا م الدين ث شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات م ر ي و م اجتماعي